السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد الحمد يريق ذاته وأصلي وسلم على سبيبنا رسول الله صلاة وسلام تليقان وراته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا منا علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامة ولا تبسنا يوم العرض عليه واجعل خير ايامنا يوم لقائه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 لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسيره بصورة الشعراء وما زل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر لقاء انتقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه الصورة الكريمة عن اتهام فرعون عليه لعنة الله وملئه عليهم لعنة الله للنبي الله موسى بأنه ساحر وكيف أنهم أرادوا أن يضحضوا سحره على حسب زعمهم بسحر ومن هنا حشد الحشود وجمعوا له كل سحار عليم وقلت لكم هذه قد أفادت نبي الله موسى أن يجمعوا له علماء الصحرة لأنه لو جمعوا له أي صحرة حينما رأوا ما أتوا به نبي الله موسى لقالوا هذا معلم وكبير في السحف أما حينما جاءوا له بأهل العلم في السحف الذين بلغوا المنتهى في علم السحف هؤلاء هم الذين أدركوا أن ما جاء به نبي الله موسى ليس من قبيل السحر ومن هنا حدثتنا هذه الصورة الكريمة أن الصحراء قد حشد وجمعوا قلت لكم في صورة أخرى وفي آية أخرى طلبوا من نبي الله موسى أن يحدد موعدا للمنازلة واللقاء هذه ستكون مناظرة سيأتون بما عندهم ويأتي بما عندهم حتى يعرف الناس من الكذاب ومن الدعيم وحتى يعرف الناس إذا كان موسى فعلا ساحرا أو ليس بساح فلابد أن تكون هناك مناظرة ومنازلة يحضرها الناس كان نبي الله موسى من الذكاء بمكانه هم بدأوها مع نبي الله وعن السحر بالأدم اجعل بيننا وبينك موعدا فتركوا الكرة كما يقولون في ملعبه هو الذي يحدد الموعد ولذلك قلت لكم بعض السلف نظر فرآهم أولا تركوا الموعد لنبي الله موس وثانيا خيروه في أن هو الذي يبدأ أو هم الذين يبدؤون فقال بعض السلف بدأوها بالأدب وختموها بالإيمان يبا بدأوا مؤدبين وانتهوا إيه ها؟ مؤمنين. مؤمنين هؤلاء الساحرة طلبوا من نبي الله موسى أن يحدد موعداً لهذه المناظرة وتلك المنازلة فقال كما قلت في سورة أخرى وفي آية أخرى إذا قرأت سورة طه موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحر قل كان نبي الله موسى من الذكاء بمكان حينما اختار هذا الموعد لماذا يوم الزينة ويوم عيد عند هؤلاء وكانوا جميعا ينقطعون عن العمل يعني الكل موجود والكل آعد تبارش تقول ده منشغل في عمله ده وراء ما يشغله لا ده كل الناس ايه فيه اجازة عطلة رسمية فالكل ايه منفطع منقطع واختار توقيتا توقيتا ايضا الكل فيه متيقب اللي هو ان يحشر الناس ايه بوحى يبا اليوم يوم اجازة والساعة كل الناس صاحب كل الناس صعبش كانوا زيحالاتنا بقى يعني تدور على وقت الضحى ده في يوم أجازة ها تلاقي كل الناس يهدي ها نيام إن شاء الله نسه على العصر مثلا ولا على المغرب كما يفعل البعض ده هؤلاء كانوا قد اعتادوا على البكور والإبكار والإبكار وتلك من الآفات التي ابتلينا بها في هذه العصول قضية أن نحن نبكر دي خاصة في يوم الأجازات فالناس جميعا سيكونوا مجتمعين وهذا ما قصده نبي الله موسى حتى تقوم الحجة أمام الناس جميعا وما كانش فيبقى تليفزيون ولا شاشات ولا تبقى عثمتك وهتتخرج لا دلابد وأنت أتي بإيه بنفسك, بنفسك وحتى لا يصل إليك الكلام مشوهل لأ الكل سيارع الكل سيارع وأعلن في الناس عشان ما حدش تقول ما ممكن ناس اجازة كلها بس في ناس ما تعرفش لا دا في الناس والاعلان في الناس ذكرته السورة القرآنية وقيل للناس واحد شوف دا هنا وقيل للناس على انتم ايه هه مجتمعون اعلن في الناس ومن هنا جاءت هذه الصورة فقالت جمع الصحرة لميقات يوم اه معلوم انا قلت لك الميقات هو الجزء المقتطع من الوقت الوقت مطلق الايه الزمن فاذا حددت فيه يوما وحددت في اليوم ساعه سميها ايه ها ميقات. ميقات. وتحدد اليوم وتحددي الساعه يوم الزينه ها واي حشره الناس ايه يبقى تحدد اليوم معروفة اهو وتحدديت الايه ها الساعه الساعه يبقى فجمع الصحره لمقات يوم ايه معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لبأ هناك إعلان في الناس على أن يجتمعوا حتى يروا بعينهم وحتى يشهدوا بألسلتهم وحتى تطمئن قلوبهم كان هذا من فرعون وملائه ومن الصحرة على سبيل الثقة وفقين إنهم لهم, إن لهم الغالبة ولذلك لما يجويرهم وأطلهم ألف بعزة, بعزة فرعون نحن لنحن لئيه؟ الغالبون ناس دخلين وحطين في دماغهم ان المعركة ايه محسومة ولبي الله موسى ايضا يدخل هذه المعركة وهو موطن ان الله سبحانه وتعالى قال اني ايه معكم خلاص اسمع وارأ خلصة القضية فمعه ربه ولذلك قال بهذا ولذلك لقلت لكم في نهاية المحاضرة السابقة ان اهل الظلم تعلموا من هذا ألا يناظروا أهل الحق أمام الناس ولا يعطوهم هذه الفرص حتى إذا مظارت الغلبة لأهل الحق لا ينقلب عليهم للناس لذلك لقل في ظلمة العصر الحديث فاق فرعون وملئه فاق فرعون وملئه فرعون وملئه أعطوا الفرصة للنبي الله موسى أن يظهر حجته ولا ما لا لا ياخدك من بيتك الساعة ثلاثة بالليل يرميك في السجن لحد يقرب عنك حاجة ولا حد يسمع عنك حاجة لليك حجة ولا ليك منطق ولا الناس يسمع حتى دفاعك عن نفسك. خلاص تعلموا هذا ان يصادروا الحق واهله. ما دوش فرصة. وبعدين هو يقول بقى ما يحلو له. طب ما لا برب في السجن هو حد عارف حد سمع منطقي حد سمع ربدي فلما يقول بقى عبدالله ده كان متطرفا وكان يخطط وكان يفعل وكان يفعل وكان يفعل والإعلام إعلامه خلاص وأنا لا أملك حق الدفاع عن نفسي فلاص تضي الأمر فتفننوا ظلمة العصر عليهم لعنة الله تفننوا في هذا وكان يعني أقول الأساتذة في هذا كلاب هو باحث أمن الدولة عليهم من الله ما يستحق عليهم من الله ما يستحق إبقى فجمع الصحرة لميقات يوم ايه؟ اه؟ معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون يبقى أعلن في الناس حتى يعلم الكل حتى يعلم الكل هذا كان يبقى عن طريق ما يسمى فيما مضى بالمنادي يعني دوروا ناس تنادي في الناس أيها الناس يوم الزينة في وقت الضحى ستكون هناك مناظرة بين الصحرة وبين موس ويعلن هذا فعلم الناس وحشد الناس وحشد الناس يبقى وقيل للناس هل أنتم إيه مجتمعون. شوف الثقة بقى لعلنا نتبع الصحرة إن كانوا هم لإيه الغالرين طبعا نتبع الصحرة دي مش معنى إن الصحرة هم هم الذين يتبعون لا الصحرة جاء وهم أتباع لمن لفرعون فاتباع الصحرة هو اتباع لإيه هو اتباع لفرعون هو اتباع لفرعون فلذلك أي ظالم له زبانية حينما تجبر على أن تتبع زبانيب الظالم باتباع لنفسه الظالم لأنهم يسيرون على منهده ويسيرون على سياسته ويتبعون ما يريده, ما يريده فالناس جاءت وعندها أمل أنهم سيخرذون من هذه المناظرة بأنهم يتبعون الصحر ويعلون أن الغلبة للصحر وكان في ظل الناس هذا فعال بقى دائماً كل من يتبع ظالما يعلم أنه له, له مطامع دنيوي يعلم أنه له, له مطامع دنيوي أي واحد يتبع ظالم يعرف أنه لي مطامع فين في الدنيا والظالم يحقق له ذلك يحقق له ذلك وهذا ظاهر لنا حينما وقع هذا الطغير الذي كان يحكم مصر كل من حوله كانوا سراقا ولصوصا وأصحاب دنيا هذه قضية محسومة هذه قضية محسومة وذلك هنا القرآن والذي بقى أما جاء الصحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين يبقى هم جايين طلبين إيه بقى بس هو حاجة أهم حاجة عنده الأجب أهم حاجة عنده الأجب وذلك كنت تجد ضباط الشرطة بيتكالبوا على أن يكونوا ضباط محيث أمن داو ليه؟ مش عشان بيخدموا البلد ولا هي قضية حق كما كانوا يصورون فكلهم سافلة لا ليسوا طلاب حق وليس طلاب لخدمة وطن وإنما يعلم أن دخولوا إلى هذا الجهاز بيوصلوا إلى مكاسب دنيوية لن يكسبها وهو في مكان يعني مؤذبت مرور خربان تعمل بياخد ثلاثة مليل ما ينفاهم وبطئة من الدولة علشان تبع عالف يعني كانوا منعمين ومرفهين يعني لا أقول لك إلى أي حد وصلت كانوا بياخدوا مش ألافات ملايين ملايين وأنت تعلم ضباط المكاتب دوله والله وأنا رأيت هذا بعينها رأسا كان لم ييجي واحد يبقى مدير مكتب ويحكموني لو أنا كذا مدير مكتب زي كان مكتب الحدايق أو مكتب الأنبياء أو كذا وكذا وكذا لازم قال مرتبات عند الشركات وعند المصانح وعند الكليات اللي هو اللي هي خضعة لهذا المكتب والله تجيلوا اظرف كل شهر قد كده ينهم كل شيء عنده بالمجال الابواب مفتح على طلاب دنيا ففي مقابل هذه الدنيا لو طلب منه ان يقتل اباه لقتله والله الذي لا الى وقى له لها لأحدهما اللي لوابويا هاحبسه فقلت له في سر صدقت ما طبعا من تقلب عندما يركوا لا ولا لكم لأحد خلاص انت ولاء القرش اللي بدو الظالم اللي جعلك تقتل وتظلم وتقطش وتنكل وتنسى الله رب العالمين فمما لا شك هؤلاء اتباع الظلمة ما في شك انهم طلابوا ايه انهم طلابوا دنيا اتباعوا الحق على خلاف هذا يعني انظر الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا باعوا الدنيا, باعوا الدنيا. هناك من باع نفسه وهناك من باع أهله وهناك من باع أرضاه وهناك من باع, باع ما له يعني شوف صهيب الرومي لما خرج مهاجرا استوقفوا قالوا جئت إلينا فقيرا لا مال معه عايز تخلق تخلق زي ما جاء الخذوه طيب حتى اللبس اللي عليه خلعه له الخذوه, الخذوه. إذن هو بيعمل الآن إيه ها؟ يبيع هو يبيع فطالب الحق يبيع الدنيا ويبيع نفسه أما طالب الدنيا فيبيع نفسه لأهل الدنيا فبيبيع نفسه للظالم خلاص ويفعل للظالم ما يحل له فشوف كل ما مش بأن احنا يعني نبين حقه باطل قضية مش قضية حقه باطل ليست هكذا إنما هي قضية ايه قضية اجر قالوا اينا لا لا لا ايه الاجر لأهم حاجة كنا نحن الغالبين بس مش يبقى كده احنا بينا ان هو على باطل وظهر الحق ونسب الحق لأهله لا لا لا مش في دماغه خالص اهم حاجة عنده ايه عنده الاجر هنا بقى قال اهل العلم كلمة قالوا وهذا المطلب أإن لنا لأجرنا وهذا المطلب يدلل على أن الساحرة لا يستطيع أن يقلب حقيقة الأشياء يبني لو الساحر بيقلب حقيقة الأشياء والله ما طلب أجره ليه يا عم يجيبكم طراب طراب ويحولهم لذهب هو محتاج لأجل هو محتاج لأجل فكونه يطمع في الأجل هذا ذليل على أنه لذلك أنا دائما أقول لك صاحب الباطل دائما يقيم الحجة على نفسه دون أن يشعر خذها قاعدة كده تاخد الحجة من كلامه يقيم الحجة على نفسه دون أن يشعر ولذلك لازم تخلي بالك من كلام صاحب الباطل لازم تخلي بالك من كلامه هاو انك اكيد ستجد فيه ما يدينه ما يدينه خلاص كنت لسه بقول لي سبحان الله لما كنت برد الزمان على الكلب اللي اسمه سكرية بطرس وخرج كان بقى باطعم في القرآن والسنة وما اله هاو وعنين جف برنامج من برامجه الموتورة وجاب الجرو اللي كان بيجيبهم عدل اللي كان اسمه احمد ده وتنصر وأصبح مذيعا له فمكث فيه محاضرة والإقوى اللي سجله المحاضرات وحضرها معاه فيني الكلام باك أنا كنت بزيع كلامه ورد عليه أقول اسمعوا ماذا قال هكذا كلت المحاضرات اللي دفعت تمانها سنتين في السجن خلاص دون محاكمات كده يلا فجأ في يوم في محاضرة ونزعتها لإخوانكم ومتى ساعة لرب يطعن في القرآن وفينا كيف ان القرآن بيكفرهم لانهم بينسبون الى الله الولد وذا مش حاصل وتلك في, في كتاب الله هو دعا حتى عبيب وكيف انه لك مسلمين بينكفرهم وغبالك انهم ينسبون الى الله الولد خلاص وذا مش حاصل فساعة لربع يأتي بأدلة وبراهيم على أن لهم لا ينسبون إلى الله ولا لا أنا يعني بركز معاه لأنه بقول لك لازم حتلاقي عنده سخطة ولازم تأخذ حالها بالجسام فسمعت آخر ديئتين في المحور آخر ديئتين الجار واللي يأتي قدامه ده بيقول له ايه بيقول له طيب يا ابونا كالعادة عايزينك بقى تختم لنا الجلس الطيبة دي كده بشيء روحاني كده وبنصيحة طيبة فهتقول لنا ايه فانا قلت للحاضرين عايزكوا تركزوا انتوا سمعينوا ساعة لربع بيقولوا احنا لا ننسيبوا الى الله ولا وده الكلام باطل واتهم لنا بالباطل سمعوا بقى ديئتين دول طب قول يا ابونا النصيحة فقال انا النصيحة اللي بقولها لأولادي وأحبائي أحب الرب لأنه يحبكم ويكفي أنه ضحى بولده من أجلكم يبني التلبط بس ساع على رب يعيب تقول ما فيش والد ساع على رب يعيب تقول ما فيش والد وفي الأخ أنا وجدت المسجد أمامي والله الإخوة يعني أقول لك إيه يعني ألقم على الأرض من كثرة الضحف النشعل ربع قاعد يقول ها مفيش ولد وفي دقيقه هدم ما قال ارميني شوف شو التعبير هدم ما قال خلاص ضحى بابنه عشان خلصت قلت لهم انا محتاج ان انا رد قالوا <تصفيق> لي لا خلاص قالوا شوف انا ما انا مش حاجة فهو دائما دائما تاخذ في كثير من احياله الحق ها الحقة من اهل الباطن دون اليد دون ان يد طيب تلاقي البنوك لما مكثنا نقول انها ربوية وما الى هذا ولا تتفق مع منهج الاسلام بنك قاعد يجادل عن نفسه لا, لا لا لا مين اللي قال وفجأة راح منزل لك اعلام في التلفزيون وقد فتح بنك مصر فرعا للمعاملات الاسلامية ده ما سطيش دون ناس ما سطيش طب انت لما ديه قل لي انا فتحت فرعا للمعاملات الاسلامية بحيثت تقول لي ايه اذا انت تشهد على نفسك انك في كل فروعك لست اسلامي ده بش هاتك انت كده كلان يدينه ولذلك انا لابد لقول خذ الحق من اهل الباطن اسمعوا كده لابد ان تكون له سخطة ولابد وان تكون له زلة وهذا شيء دوله القرآن الكريم يعني حينما تعود الى سورة يوسف خلاص فإخوة يوسف كذب خلاص قليهم كذبة سجلها القرآن الكريم ولكنهم أرادوا أن يحولوا الكذب إلى صد ما جاءوا ليقولوا إنه يشهد على صدقنا كأن هو عينه الذي يشهد على كذبه القرآن قالوا بقى وجاءوا على قميصه بدم كذب عشان يقولون إن الزئب قال يوسف هذه عم الحميس غير أنجا دام ما أهو أعشي تبقى عارف يجي بقى عندك حثر صحيح فنظر إليهم يعقوب وابتسب وقال والله ما صدقت ده اللي ده عمره بكون صدقا ليه قال ما عهدت ذئبا رحيما يخلع القميص عن ولدي ثم يأكله ده جاي السليم حلو حلو جميل كده حلو زي ما هو ما قال له الأميص واعد وقت واعد وحيصر أميز دمو الدول لا أي منطق هذا أي منطق هذا وبالأجل هذا أنا دائما أقول إنك لابد لكلك نظرة ثاقيبة في الكلام الذي يقوله أهل أهل الضلال خلي بالك من البلوك وإسأل لابد أن تتلمس له عفرة لازم ولابد أنك هتجد ما يدينه في كلامه هو الباطل كذا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق كان زهوق فلما يأتي هؤلاء ويقولون لفرعون أئم لنا لأجرل هذه شهادة منهم على أنهم لا يغيرون حقائق الأشياء لأنه لو يغير حقائق الأشياء كما قلت لما احتاج الاجل يروح داخل مقطع ورق قد كده وساحره هم يحاولوا ضلاغات كوم طراب وبالسعر رح يحاولوا لذهب خلص المساء لماذا سأحتاجه الاجل اذا؟ لماذا سأحتاجه الاجل اذا؟ خلاص فلا يستطيع كل ما يفعله ضرب من الكذب والخداع ولذلك قال هنا استألاف استألاسه لقصة جنضب الخير في مثل هذه الواقع هذه قصة مذكورة عند البيهقي وعند ابن عساكر بسند صحيح ولذلك ذكرها الألباني في سلسلته الصحيح سيدنا عثمان لما تولى الخلافة كان له أخ نم أم ودي من ضمن الحياة اللي يمكن أخذوها على سيدنا عثمان أنه استعان على الولايات بأقاربه من ضمن الحياة التي تغيرت عنه فكان له أخ أخ من أم كان ليه أمه تسمى أروى وليه أخ من هذه الأم هذا الأخ هو الوليد ابن عقبة ابن أبي معاية والوليد ابن عقبة ابن أبي معاية هذا له أكثر من واقعه وفيها ما تحدث عنه القرآن الكريم أنا أوجز لكم الكلام تعلمون أن بالإجماع كل الصحابة عدول إلا أن أهل الأصول قالوا إلا من فسقه القرآن إلا من فسقه إيه القرآن خلي بالك من حتة دي يعنون بهذا مثل الوليد هذا الوليد هذا فصقه القرآن الكريم نبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليجمع أموال الزكاة والصدقة من بل المصطلة وكانوا قد أسلم وتزوج النبي منه فلا ليجمع منهم أموال الزكاة والصدقة فلما دنى اقترب يعني هموا بالخروج لاستقباله دا موفد من من من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرجوا لاستقباله فرق فرق يعني خافي فعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن لهم قد منعون الزكاة وهموا بقتله رجال النبي يقول له انا اذهب قلت لهم هاتوا ازاكا منعوني وارادوا ان يقتلوني وهموا بقتله والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان زي تعبانين الموجودين دلوقتي نشجب ونستنكر ونقول عيب ويطلع اسس ها إيه اللي علينا ساف المنحل واخد بالك وبعدين نقولي اللي نططب عليهم ونديله وردة الكلام ليه صح ولا يجوز هذا كلام ليه صح ولا يجوز مخت يعاقب إيه اللي مخت يعاقب يعاقب نطلعش السافلة يقتلوا في أفلاد أجبتنا من القوات المسلحة ويقتلوهم قتلة مهينة ويهينوا جيشنا ودي يتقولي نططب عليهم لا نديهم بستين جازمة ويتحزموا هذا الكلام يعني يزرع فينا الواهن والبعض هذا غير مقبول غير مقبول فكلهم يهموا بقلق رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مسألة ما تحتاج لها شك ولا استنكار ولا لا لا قام النبي يجهز وجاي الشمس شباة على طول يجهز وجايش ليه اهالة رسول رسول الله اهالة رسول الله, الله. كل المسلمين فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجد بعض من المسطلق قد جاءوا وضعهم أموال الزكاة ولزل قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إبقى القرآن حكم عليه بإباء بالفطة فاستقه الله سبحانه وتعالى ولذلك يوقع مشحنها الآن حصل خلاف بينه وبين سيدنا عليه سيدنا عليه ولازل فيه قول, قول الله سبحانه وتعالى أفمن كان مؤمن كمن كان فاسقه لا يستمر لا يستمر فخلاص حكم القرآن عليه وقطع له بالفزق ثم جاء وادعى أنه أتاب وثاب إلى الله وكذا وكذا وكذا لأجل هذا والله عثمان ولاية البصرة في سنة 25 مجرين فأصبح وليا على البصرة طبعا كان له مخازي إلى أن عزله عثمان عثمان برضو بجبلش يعني مخطئ خلاص خلاص اللي كان له ضرب قسمة إنه للأسف كان يحتس الخمر قلت شب خمر فاسق فكان يشغر الخمر وبحكم أنه أميرهم وأنه الغالي هرج في يوم ليصلي بهم ويفاج رعب وكان ثملا شارب الخمر فصلى الفجر أربع ركعات أربع ركعات وطبعا رفعت هذه الواقعة إلى عثمان بن عفان ولما طلب فيها الشهود طلب فيها قول ان هو شارب خمر صلى اربع ركعات ما ممكن اي ابام يسهو وهو يعمل كده ويحدث هذا ايه المشكله لكن يكون كونه شارب خمر تلك مصيبه مولد ذلك جاء رجل الي قال رايته يشرب خمرا أنا شفته بعيني طب ما فيش واحد احنا عايزين كام 2 وقال الثاني رأيتوه يتقيأ خامرة لكن أنا شفتم يتقيأ خامرة فأخذ عثمان بشهادته وقال إن كان تقيأها فقد شارباه خلاص بسألة محسوما فجلده وعزله عن البصرة وكان دا في سنة 29 جلده وعزله عن ما كان يجامل أحدا ما كان يجامل أحدا شاهد معي قبل أن يعزل في وقت أن كان والياً على البصرة كان يمالق النصارى ويقربهم ويحبوهم ليه القافة الموجودة دلوقتي أن كل شيء طلعاً حبيبنا وإخواتنا وأنشن. يا عمي أنا قلت على الهواء لا حبيبنا ولا أخواتنا الإسلام قال لعدل معاهم باعدل معاهم لكن أوعي قول لأخوك وحبيبك بالإسلام بأرضه وعلى قلت هذا الكلام ولا أخشى في الله لوم تلاقي إن الكلام لا يتفق مع الإسلام أبدا لا تجد قلت هالك يا أطريب المجيع متبطرفش الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر هو دون من حض الله ورسوله ولو كانوا آباءهم لأبوه أكراك لأن حب لله وللرسول أشرت فمساء محسومة لكن هو كان يعني يقربهم ويحبهم ويبنيهم وهم ولا كما قلت على الهواء والله اكتبوا لك المشيد تسعى ليه والله ما بيحبون انت فاكر ان انا بقول كده هم ما بيحبون لاش لان هل كذب علينا ربنا ولن ترضى عنك اليهود ولن صلى حتى تتبع منك ان تمسسكم حسنة تسوءهم مسألة ما فيها قصال ده كلام الذي خلقه كلام الذي خلقه فلم ربنا لي لن يدلس عليه والتاريخ يعلم وقعهم السودة مع المسلمين سواه بقى في البوسنة والهرسك وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى بإراق تدام المسلمين في أندونيسيا فيه فيه, فيه. وعد عد حتى تعلم شعور هؤلاء الحقيقي تجاه المسلمين قلنا عندك هنا والله لو تمكنوا منك لأكلوك أكلاً اللي قاعدين يمسروا عليه الضوء والله قال إن دا كلام ربنا ولن يدلس عليه ولن يدلس عليه فهذه هي فهذه هي فكان من مخازي الوليد هذا قال كان يخضر لنفسه ساحر النصر نير لما ما بعمل الله وللآسف لعندنا برامج تذيع هذا يعني يقول لك برنامج لساحة ويطلعوا لك بموت وحدة ويرجع طلعها صحية وشعب فيه يعمل ايه ويعمل الناس تأتي هذا لا يجوش شرع هذا لا يجوش شرع فكان الوليد له مجلس يخلق الساحة للنصراني زي ما بيعملوا الصحرة دلوقتي كده يأتي بالرجل يضرب عنقه ثم يعيدها مرة اخر كل ده شغل بقى زي اللي كنتم تشوفوا في التلفزيونات وبرضي زي وتلك يموت واحد ودفتك يجيب في واحد يقطع واحد من الصين وبعد يطلعه لك كده فكان يفعل هذا فأحدث في الناس فتنة قال الناس يحيي الموت هذه المصيبة بقى هذه المصيبة بقى. قال الناس يحيي الموت بل الذي سمع بهذا جندب الخير وهكذا يلقب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيئل الموت يعني اراد ان يثبت للناس انه لا ينفع نفسه فضلا عن ان ينفعه غيره فاللي محتاج لاجر تقول لي بيقلب ويعمل ويعمل, ويعمل لي كذا الناس تفوق بقى من عندها عقل بفكر به فجندب دخل على الوليد في يوم هو يوم استعراض هذا الساحل المصران ومسك راجل وادم الناس وطخ ورح نرجع على آبته فقام جندب وضرب عنقه ورح مطيره لآبته وقال له إن كنت قادرا فأعد رقباتك يا الله أخونا رجعت خلص خلص خلص, خلص عليها وهو حكم السعر عندنا القتل فضلا على أن يكون كافرا وقتله وحدثت مشكلة بينهم وبين الوليد صدد هذا الموضوع وهم الوليد أن يسجله لولا تدخل بعض الصحابة وكانت مشكلة وقتله وأراحى الناس من شره ومن تلك الفتنة ومن تلك الفتنة الشاهد معي ان الواحد في هؤلاء لا ينفعه ايه فكيف ينفع غيره يعني هذا الذي لا يستطيع ان ينفع نفسه كيف ينفعك كيف ينفعه والله حكم القضيه قال ولا يفلح الساحر حيث اث حيث اث ولا يفلح الساحر ده كلام مين مش تيجي تقولي لا ده بيعمل يا رجل تقي الله اتق الله ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل في هذه القضية من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عشان تبقوا فهمين وتعلموا إنساءك الجاهلات إلا من رحم ربي الله الآن يترضبن على أبواب أمثال هؤلاء واذهبون حتى حيالا للكنائس وتلك مصيبته وتلك مصيبته في الساحر الذي يدعي أنه يقلب حقيقة الأشياء في الكاهن الذي يدعي أنه يسخر الجن وأن الجن يطلعونه على الغيب. في العراف الذي يستخدم أسبابا مدية يعرف لك بها ما تريد عايزة يقول عريس إمتى يروح فتح لها كوتشيل بعد خمس نقط اللي الله ربنا ينقطه وينقطه في يوم واحد بعد خمس نقط هيجيلك عليها طبعا طعب خمس ما تضلهم ايه لا ممكن خمس ايام خمس اسابيع خمس شهود طعب تستنى خمسين سنة وتفضل عانس ان شاء الله برد واستخدموا هؤلاء الاشياء يستخدموا بس معراف هؤلاء الثلاثة الذي يذبوا اليهم ويصدقهم كفر بما انزل على محمد فمن صدق ساحرا كفر بقوله تعالى وَلَا يفلح السَّاحِرُ حَيْثُ أَتِمَ ومن صدق كاهنا أو عراقا كذب بقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اغتبه من رسوله قرآن دا ولا قرآن ولا قرآن حدث يعني فقد كفر بهذا فقد كفر بهذا ومن هنا قال أهل العلم يعني إن قول هؤلاء أإن لنا لأجراً لا إن كنا نحن الغالبين هذا يشير إلى أن الساحرة لا يستطيع أن يغير حقيقة الأشياء ولا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره وإن شاء الله تعالى للحديث بقية ألقاكم يوم السبت القادم في مثل هذا الموعد ان شاء الله تعالى سأنصركم عندكم وإن شاء الله متجه إلى مدينة الإنتاج الإعلام يكون في حلقة اليوم في خناة الحافظ في تمام العشرة والنصر بإذن الله تعالى سبحانك اللهم ورحمة الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك نتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم اللي بيسالني ان الارض وما هذا احنا ردينا على في حلقه في حلقه في قناه كان في حلقه في قناه الحافظ كانت على اعلى كان حاضر فيها الدكتور محمود مزروعه العميد الاسبق لكليه اصول الدين عندنا بس في كان حاضر فيها الدكتور جمال عبد الهادي كان حاضر فيها الشيخ وشك البدري كان حاضر فيها الشيخ محمد القدوسي يعني قال كلما في منتهى الروعة وتحدثوا عن قضية مصر أرض للمصارى ولا أرض مين بالظبط عشان تبعي عارف فكتحلقة فوقر رائعة بالأمس إن شاء الله إن شاء الله فليه أنت بتابع الحلقات دي ربنا يزيد خير إن شاء الله فهذا الدعاء باطل يبدي مصر إسلامية إسلامية والإسلام هو الأصل فيها أقولها بملء في الإسلام هو الأصل فيها وقرأ في صورة يوسف وقصة نبي الله يوسف لتعلم أن مصر منذ أن حكمها نبي الله يوسف وهي إسلامية بتعرف الكلام ده, اقرأ الكلام ده.